توغل مويه مو نلمكشي توصيك لما نسجم ع الديار الخليه نبعد عن ازعاج العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هادي نولم العزبه ونسرح مع البيت نطلب من الرحمن ستر وعطيه برض كساها النبتة خضرا العناقيد من عقب ما كانت قفر جار هدية جمع الثيارة الخليات نبعد عن نسعة العمل والموعيد لهمنا في الوقت هدي وذيات جاء من الرحمن سن ترديد عقب الضمى بالخير صارت روياه نجلا سبروض مكتسي باخضر الجيد عود السمر مشبوب والنار حيا تول مويا المكاشيت توصل المكاشي لابان سج مع الديار الخليه نبعد عن ازعاج العمل الوقت هادي و في جلاه دلال تسطر على حد كل القصايد والسوالف وفيا لا بيننا جاهل يجر المناقيد ولا بيننا منزوع خير وحميه حميه يا اهل الذكيه توصي لا بنسى الجمعة الديار نبعد نعز عاد العمل والمواعيد وراهمنا في الوقت هدي معنى رجال في الوازم صناديد ما فيهم اللي ما يقدر خويا ولهم على طيب الفعاي المواريد نقوات رجال تحتمي كل هيا تولى ما ويهن المكاشي والصياد ما نسج عندي والخلية غليان ما العمل والمواعيد ولا همنا في الوقت هذي وغليان ولصيت فيهم حافظين البواريد مثل الحرارة الندى صير مياه. هذي عوايد للنشامى الاوليد واللي قاوي هم سبالهن نقيه تولى مو يا اهل النقاش سج لا جمع الديار الخديه نبعد عن عجل العمل والمواعين ولا همنا voor de weg die wij wezen, we gaan niet tegen het gevaar.